استخدم الساعة المنبهة واستيقظ في نفس الوقت صباح كل يوم بغض النظر عن عدد الساعات التي قد نمتها في الليل حاول المحافظة على موائد نوم واستيقاظ منتظمة خلال أيام الأسبوع وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع ينصح العديد من المعالجين المرضى المصابين بالأرق بعدم أخذ أي غفوة خلال النهار وهذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل ففي حين أن بعض الناس لا ينامون بشكل جيد في أثناء الليل عندما يغفون خلال النهار نجد أن آخرين ينامون بشكل أفضل خلال الليل لذلك كن طبيب نفسك وفعل ما هو أفضل لك دون الأخذ بالاعتبار ما يقوله الآخرون فعلى سبيل المثال جرب أن تغفو لمدة أسبوع وتجنب أي غفة خلال الأسبوع الذي يليه وحدد بنفسك في أي وقت كان نومك أفضل والغفة خلال النهار يفضل أن تكون بين صلاطي الظهر والعصر ولا تتجاوز فترة النوم ثلاثين إلى خمس وأربعين دقيقة إذا كنت من الذين تراودهم الأفكار والهواجس عندما يخلدون إلى النوم ولا تستطيع إيقاف تلك الأفكار أو أنك تبدأ بالتذكير بجدول عمل اليوم التالي فقد يكون الحل لك هو وقت إزالة القلق وذلك بتحديد وقت ثابت كل يوم حوالي ثلاثين دقيقة وتصفية جميع الأمور المقلقة باستخدام ورقة وقلم اتباع ذلك سوف يسمح لك بالذهاب إلى الفراش بفكر صاف ومستريح تجنب إجبار نفسك على النوم النوم لا يأتي بالقوة بدلا عن ذلك ركز على عمل شيء هادئ يريح بالك كالقراءة وذلك لتشجيع الاسترخاء ومن ثم النوم فالإنسان الذي يستمر في العمل حتى وقت نومه يجد صعوبة في النوم عادة لأن جسمه لم يأخذ حاجته من الاسترخاء الذي يسبق النوم عادة أثبتت الدراسات العلمية أن الرياضيين ينامون بشكل أفضل من الذين لا يمارسون الرياضة فالتمارين العادية قد تشجع على النوم ووقت ممارسة الرياضة ذو أهمية قصوى بالنسبة للنوم فبداية الدخول في النوم يصاحبها انخفاض في درجة حرارة الجسم بينما الرياضة تزيد من درجة حرارة الجسم لذلك يفضل أن يكون التمرين الرياضي قبل وقت النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل ومما يشجع على النوم أيضا قضاء عشرين دقيقة في حمام دافئ قبل النوم بساعات قليلة ساعتين إلى ثلاث ساعات يجب تجنب تناول الوجبات الغذائية الثقيلة قبل موعد النوم بحوالي ثلاث إلى أربع ساعات حيث إنه من الثابت أن تناول الوجبات الثقيلة في أي وقت من النهار يؤثر سلبا في جودة النوم مع تمنياتنا لكم بنوم مريح وأحلام سعيدة